ومن آياته أي يُرسل الرّياح وبشراتٍ وليُذيقكم من ضَحْمَتِهِ وليتَجِرِي الفُلكُ بأمْرِهِ وليتَبْتَقُوا مِنْ فَضْلِهِ وليتَبْتَقُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ وَلَقَدْ أُرْسِلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا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 قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد جئنا باستن في كتابنا الى يوم البعث فهذا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون